يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم استمع الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لم يرسل قبله صلى الله عليه وسلم من الرسل إلا رجالا أي لا ملائكة وذلك أن الكفار استغربوا جدا بعث الله رسلا من البشر وقالوا الله أعظم من أن يرسل بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فلو كان مرسلا احدا حقا لأرسل ملائكة كما بينه تعالى في آيات كثيرة كقوله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وقوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم الآية وقوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا وقوله ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله الآية وقوله أبشر منا واحدا نتبعه الآية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 ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون وقوله قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا الآية إلى غير ذلك من الآيات وقد بين الله جل وعلا في آيات كثيرة أن الله ما أرسل لبني آدم إلا رسلا من البشر وهم رجال يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتزوجون ونحو ذلك من صفات البشر كقوله هنا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وقوله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وقوله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وقوله قل ما كنت بدعا من الرسل الآية إلى غير ذلك من الآيات وقرأ جمهور القراء هذا الحرف يوحى إليهم بالياء المثنات التحتية وفتح الحاء مبنيا للمفعول وقرأه حفص عن عاصم نوحي إليهم بالنون وكسر الحاء مبنيا للفاعل وكذلك قوله في آخر سورة يوسف إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى وأول الأنبياء إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر الآية كل هذه المواضع قرأ فيها حفص وحده بالنون وكسر الحاء والباقون بالياء التحتية وفتح الحاء أيضاً وأما الثانية في سورة الأنبياء وهي قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا الآية فقد قرأه بالنون وكسر الحاء حمزة والكسائي وحفص والباقون بالياء التحتية وفتح الحاء أيضاً وحصر الرسل في الرجال في الآيات المذكورة لا ينافي أن من الملائكة رسلا كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الآية لأن الملائكة يرسلون إلى الرسل والرسل ترسل إلى الناس والذي أنكره الكفار هو إرسال الرسل إلى الناس وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس فلا ينافي إرسال الملائكة للرسل بالوحي ولقبض الأرواح وتسخير الرياح والسحاب وكتب أعمال بني آدم وغير ذلك كما قال تعالى فالمدبرات أمرا قال المؤلف أجزل الله مثوبته تنبيه يفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل امرأة قط من قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ويفهم من قوله فاسألوا أهل الذكر الآية أن من جهل الحكم يجب عليه سؤال العلماء والعمل بما أفتوه به والمراد بأهل الذكر في الآية أهل الكتاب وهذه الأمة أيضا يصدق عليها أنها أهل الذكر لقوله انا نحن نزلنا الذكر الآية إلا أن المراد في الآية أهل الكتاب والباء في قوله بالبينات والزبر قيل تتعلق بما أرسلنا داخلا تحت حكم الاستثناء مع رجالا أي وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات كقولك ما ضربت إلا زيدا بالسوت لأن أصله ضربت زيدا بالسوت وقيل تتعلق بقوله رجالا صفة له أي رجالا متلبسين بالبينات وقيل تتعلق بأرسلنا مضمرا دل عليه ما قبله كأنه قيل بما أرسلوا قيل بالبينات وقيل تتعلق بنوح أي نوح إليهم بالبينات قاله صاحب الكشاف والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا ولنا لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته